الوجه الأول يبدأ حالاً هذا هو الشريط الثاني والأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فترة تسعين دقيقة يقرأه عليكم الدكتور محمد السبيهين فصل في قدوم وفد طي على النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخير فإنه لم يبلغ كل ما فيه ثم سماه زيد الخير وقطع له فيدا وأرضين معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا الى قومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينجا زيد من حمى المدينة فانه قال وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير ام ملدم فلم يثبته فلما انتهى الى ماء من مياه نجد يقال له فرده أصابته الحمى بها فمات فلما أحس بالموت أنشد أمرتحل قوم وأترك في بيت بفردة منجدي ألا رب يوم لو مردت لعادني عوائد لم يبرأ منهن يجهدي قال ابن عبد البر وقيل مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه وله من مكنف وحريث أسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد فصل في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق حدثني زفئي قال قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمانين أو ستين راكبا من كندة فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم مسجدة ثم رجلوا جنهم وتسلحوا ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير فلما دخلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم تسلموا قالوا بلى قال فنقالوا هذا الحرير في أعناقكم فشقوه فشقوه ونزعوه والقوه ثم قال الأشعث يا رسول الله نحن بن آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ناسبوا بهذا النسب ربيعة من الحارث والعباس ابن عبد المطلب قال الزهري بن إسحاق كان تاجرين وكان إذا سار في أرض العرب فسئل من أنتما قال نحن بن آكل المرار يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم لأن بن آكل المرار من كنده كانوا ملوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بن نضرب بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا وفي المسند من حديث حماد ابن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم ابن هيدم عن الأشعث بن قيس قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كله ولا يرون إلا أني أفضلهم قلت يا رسول الله أرستم منا قال لا نحن بن النضر ابن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا وكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النظر بن كنانة فهو من قريش وفيه جواز إتلاف المال المحرم استعماله كثياب الحريض على الرجال وأن ذلك ليس بإضاعة والمرار هو شجر من شجر البوادي وأكل المرار هو الحارث ابن عمرو بن حجر ابن عمر ابن معاوية ابن كندة وينبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة المذكورة وهي أم كلاب ابن مرة وإياها أراد الأشعث وفيه أنما ما انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقف أمه أي رماها بالفجور وفيها أن كندة ليس من ولد النظر ابن كنانة وفيه أن من أخرج رجلا من نسبه المعروف جلد حد القذف فصل في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن روى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة وفي صحيح مسلم عن أبي هبيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن أرق أفئلة وأبعث قلوبا والإيمان يمان والحكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل وبر قبل مطلع الشمس قبل مطلع الشمس وروينا عن يزيد بن هارون أن بن أبي ذئب عن الحارث من عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من في الأرض فقال رجل من الأنصار ألا نحن يا رسول الله فسكت ثم قال ألا نحن يا رسول الله فسكت ثم قال إلا أنتم كلمة ضعيفة وفي صحيح البخاري أن نفر من بني تميم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا بني تميم فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بني تميم قالوا قد قبلنا ثم قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتم في الذكر كل شيء فصل في قلوب وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة لجل عبد الله الأزدي فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد فعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد من أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن فخرج سرد يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش وهي يومئذ مدينة مغلقة وبها قبائل من قبائل اليمن وقد اليهم إليهم خفعا فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتمعوا فيها فرجع عنهم قافلة. حتى إذا كان في جبل لهم يقال له شكر ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما فخرج في قلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقاتلهم فقتلهم قتالا شديدا وقد كان أهل جرش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين منهم يرتادان وينظران فبينما هما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد العصر إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي بلاد الله شكر فقام الجرشيان فقال يا رسول الله ببلادنا جبر يقال له كشر وكذلك تسميه أهل جرش فقال إنه ليس بكشر ولكنه شكر قال فمشأنه يا رسول الله قال فقال إن بدن الله لا لتبحر عنده الآن قال فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان فقال لهما ويحكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينعى لكم قومكما فقوم إليه فسأله أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما فقام إليه فاسألاه ذلك فقال الله ارفع عنه فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما فوجد قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وحمى لهم حما حول قريتهم فصل في قلوم وفد بن الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو المال الأولى سنة عشر إلى بن الحارث بن كعب بن جران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثه فإن السجاب فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فاقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون أيها الناس أسلموا لتسلموا فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل معه وفدهم فأقبل وأقبل معه وفدهم فيهم قيس بن حسين ذي الغصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد ابن المحجل وعبد الله ابن قراد وشداد ابن عبد الله وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا لم نكن نغلب أحدا قال بلى قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم قال صدقتم وأمر عليهم قيس بن الحسين فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو من في القعدة فلن يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في قدوم وفد همدان عليه صلى الله عليه وسلم وقدم عليه وفد همدان منهم مالك بن النمط ومالك بن الأيفع وضمان بن مالك وعمر بن مالك فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك وعليه مقطعات الحبرات والعمائم العدنية على الرواح المهرية والأرحبية ومالك بن النمط يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إليك جاوزنا سواد الريف في هبوات الصيف والخريف مخطمات بحبال اللوف وذكروا له كلاما حسنا فصيحا فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه وأمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلى من قومه وأمره بقتال ثقيف وكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أن اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال البراء فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه فقال البراء فكنت في من عقب مع علي فلما ذنون من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه ثم صفنا صفا واحدًا ثم تقدم بين ايدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت هندان جميعا فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر سيدة ثم رفع رأسه فقال السلام على هندان السلام على هندان وأصل الحديث في صحيح البخاري وهذا أصح مما تقدم ولم تكن هندان أن تقاتل ثقيفا ولا تدير على سرحهم فإن هندان باليمن وثقيفا بالطائف فصل في قدوم وفد مزينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا من طريق البيهقي عن النعمان بن مقرن قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة رجل من مزينه فلما أردنا أن ننصرف قال يا عمر زود القوم فقال ما عندي إلا شيء من تمر ما اظنه يقع من القوم موقعا قال انطلق فزودهم قال فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله ثم صادهم إلى عليه فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق فأخذ القوم منه حاجتهم قال النعمان فكنت في آخر من خرج فنظرت فما أفقد موضع تمرة من مكانها فصل في قدوم وفد بوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بخيبر قال ابن إسحاق كان الطفيل ابن عمرو الدوسي يحدث أنه قد مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إليه إجارا من قريش وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا قالوا له إنك قدلت بلادنا وإن هذا الرجل وهو الذي بين أبضلنا فرق جماعتنا وشتك أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه قال فوالله ما زالوا بي حتى اجتمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي وثكل أميها والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان من يقول حسنا قبلت وإن كان قبيحا تركت قال فمكست حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا فوالله ما برخوا يخوفوني أمرك حتى سددت اذني بكرسف لأن أسمع قولك ثم ابى الله إلا أن يسمعنيه فسمعت قولا حسنا فاعرض علي أمرك فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن فلا الله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا امرا اعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام فادعوا الله لي أن يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه فقال اللهم اجعل له آية قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح قلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثله وقعت في وجهي لفراقي دينهم قال فتحول فوقع في رأس سوتي كالقنديل المعلق وأنا انهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم وأصبحت فيهم فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبتي فلست مني ولست منك قال لم يا بني قلت قد أسلمت وتابعت دين محمد قال يا بني فديني دينك قال فقلت اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعالى حتى أعلمك ما علمت قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فاسلم. ثم أتني صاحبتي فقلت لها إليك عني فلست منك ولست مني قالت لما بأبي أنت وأمي قلت فرق الإسلام بيني وبينك أسلمت وتابعت دين محمد قالت فديني دينك قال قلت فذهب فاغتسلي ففعلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادعوا الله عليهم فقال اللهم مهدي دوسا ثم قال ارجعنا قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين قال ابن إسحاق فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من قليحة ثم سار مع المسلمين إلى اليمامه ومعه ابنه عمرو بن الطفيل فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي رأيت أن رأسي قد حلق وأنه قد خرج من فني طائر وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها ورأيت أنبني يطلبني طلبا حثيثا ثم رأيته حبس عني قالوا خيرا رايت قال أما والله إني قد أولتها قال وما أولتها قال أما حلق رأسي فوضعه وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالارض اخفر فأغيب فيها وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأنه يصيبه من الشهادة ما أصابني فقتل الطفيل شهيدا باليمانة وجرح ابنه عمر جرحا شديدا ثم قتل عامل يرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله عنه فصل في فقه هذه القصة فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويدم بهوى فكم حال هذا التقليد بين القنوب وبين الهدى ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ومنها وقوع كرامات الأولياء وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين فهذه هي الأحوال الرحمنية سببها متابعة الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطن والأحوال الشيطانية ضدها ساما ونتيجة ومنها التأني والصبر في الدعوه إلى الله وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصار وأن تعبيره حلق رأسه بوضعه فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه فإن دال على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك وعلى فقر ونكد وزوال نياسة مجاه لمن لا يليق به ذلك ولكن في منام الطفيل قراء اقتلت أنه وضع رأسه منها أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو للشوكة والبأس ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه وهذا هو إعادته إلى الأرض كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوط وأول دخوله في فرجها بعوده إليها كما خلق منها وأول الطائر الذي خرج من فيه بروحه فإنه كالطائر المحبوس في المدن فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وهذا هو الطائر الذي رؤية داخلا في قبر ابن عباس لما دفن وسمع قارئ يقرأ يا أيتهم نفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود تلد النار بكرة وعشية وأول طلب ابنه له باجتهاده في أي يلحق به في الشهادة وحبسه عنه في مدة حياته بين وقعة اليمامه واليرموك والله أعلم فصل في قدوم وفد نجران عليه صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بمدينة فحدثني محمد بن جعفر بن زبير قال لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم فقاموا يسلون في مسجده فأراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم قال وحدثني يزيد بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران ستون راكدا منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم وأبو حارثة ابن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحضرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبستوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغنة الله موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسيره إذ عثرت بغله ابي حارثه فقال له كرز تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابو حارثة بل أنت تعست فقال ولم يا اخي فقال والله انه النبي الأمي الذي كنا ننتظره فقال له كرز فما يمنعك من اتباعه وانت تعلم هذا قال ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ونولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافة ولو فعلت نزعوا منها كل ما ترى فأضمر عليها منه أخوه كرز ابن علقمة حتى أسلم بعد ذلك قال ابن إسحاق وحدثني محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير وعكرمه عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى ما كان إلا نصرانيا فأنزل الله عز وجل فيهم قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون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 فقال رجل من الأحبار أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم وقال رجل من نصارى نجران أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن أعبد غير الله أو أمر بعبادة غيره ما ذلك بعثني ولا أمرني فأنزل الله عز وجل في ذلك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 ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم فقال وإذ أخذ الله ميثاقا من النبيين إلى قوله من الشاهدين في سورة آل عمران وحدث لي محمد بن سهل بن أبي أمامة قال لما قدم وفد عمران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم نزل فيهم فاتحة آل عمران الى رأس الثمانين منها وروينا عن أبي عبد الله الحاكم عن الاصل عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانيا فأسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن بعد فاني أدعوكم إلى عباده الله من عباية العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فضع به وذعر به ذعرا شديدا فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل ابن وداعه. وكان من همدان ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضله قبله إلا للأيهم ولا السيد ولا العاقب فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقرأه فقال الأسقف يا أبا مريم ما رأيك فقال شرحبين قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل ليس لي في نبوة رأي لو كان من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فتنحى شرحبيل فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل فقال له الأسقف تنحى فجلس، فتنحى فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل عجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب فأقرأه الكتاب وساله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا امر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت المسوح في الصوامع وكذلك كان يفعلون إذا فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت الميران في الصوامع فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومئة ألف مقاتل فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعه الهمداني الله بن شرحبيل وجبار بن فيق الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من الحبرة وخواتين الذهب ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليه السلام وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكان معرفة لهم كان يخرجان العير في الجاهلية إلى نجران فيشترى لهما من مرها وثمرها وذرتها فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس فقالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فقمنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد علينا سلامنا وتصدينا لكلامه نهارا طويلة، فأعيانا أن يكلمنا فما الراي منكما أن أعود فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم فقال علي لعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما أرى ان يضعوا خللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم ياتوا إليه ففعل الوفد ذلك فوضعوا خللهم وخواتيمهم ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فرد سلامهم ثم سألهم وسألوه فلم تزل بهم وبه المسألة حتى قالوا له ما تقول في عيسى عليه السلام فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيم حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى عليه السلام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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين فابوا ان يقروا بذلك فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مجتملا على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل الله وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة وله يومئذ عدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض قد علمتم أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يرد ولم يصدر إلا عن رأيي وإني والله أرى أمرا مقبلا ورا والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره ولا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبون بجائحة وإن أدنى العرب منهم جوارا وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك فقال له صائباه فما الرأي فقد وضعتك الأمور على ذراع فهات رأيك فقال رأي أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم شرطا أبدا فقال له أنت وذاك فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك فقال وما هو؟ قال شرحبيل حكمك اليوم إلى الليل ولينتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن وراءك أحد يترهب عليك فقال له شرحبيل سل صاحبي فسألهما فقال ما يرد الوادي ولا يصدر الا عن راي شرحبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر أو قال جاحد موفق فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلاعنهم حتى اذا كان من الغد اتوه فكتب لهم في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران اذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فافضل عليهم وترك ذلك كله على الفي حله في كل رجب الف حله وفي كل سفر الف حله وكل حله اوقيه ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواطي فبحساب ومعقبوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرب أخذ منهم بحساب وعلى نجران مثوات رسلي ومتعتهم بها عشرين فدونه ولا يخبس رسول فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعا وثلاثين فارسا وثلاثين بعيرا إذا كان كيد باليمن ومغدره وما هلك مما أعار رسول من دواء او خيل او ركاب فهو ضمان على رسول حتى يؤديه اليهم ولنجران وحسبها جوار الله ودينه محمد النبي على انفسهم وممتهم وارضهم واموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم وان لا يغير كان عليه ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا وافه من وفهيته وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم ريبه ولا دم جاهد ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأوا أرضهم جيش ومن سال منهم حقا فمنهم نصف غير ظالمين ولا مديومين ومن أكل ربا من ذي قبل فدمتي منه بريئة ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله ولمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير من طلبين بظلم شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومارك بن عوف والأقرع بن حابس الحنظني والمغيرة بن شعبة وكتب حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه دران على مسيرة ليلة ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف فبينها هو يقرأه وابو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأسقف عند ذلك قد تعست والله نبيا مرسلا فقال بشر لا جرم والله لا أحمل عنه عقدا حتى آتيه فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له افهم عني إنما قلت هذا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا إن أخذنا حمقه أو مخيعنا لهذا الرجل لما لم تنخع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارا فقال له بشر لا والله لا اطيلك ما خرج من رأسك أبدا فضرب بشر ناقته وهو مولي ظهره للأسقف وهو يقول اليك تعد قلقا وضينها معتربا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد أبو علقمه بعد ذلك ودخل الوفد إذران فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيبي وهو في رأس صومعة الله فقال له إن نبيا قد بعث بتهامة وإنه كتب إلى الأسقف فجمع أه فأجمع أهل الوادي أن يسيروا إليه شرحبيل ابن وداعه وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونهم بخبره فساروا حتى أتوه فدعاهم إلى المباهلة فكرهوا ملاعنته وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكما وكتب لهم كتابا ثم قبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف فبين الأسقف يقرأه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتعاسه فشهد الأسقف أنه نبي مرسل فانصرف أبو عنقمة نحوه يريد الإسلام فقال الراهب أنزلوني وإنا رميت بنفسي من هذه الصومعة فأنزلوه فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء والقعب والعصا واقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحي والسنن والفرائض والحدود وابى الله للراهب الاسلام فلم يسلم واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجعه الى قومه وقال انني حاجه ومعاذا ان شاء الله تعالى فرجع الى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاسقف ابا الحارث اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه القوم وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران بعده بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسوقتهم وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا من كان عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير من قلبين بظالم ولا ظالمين وكتب المغيرة المشعبة فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف الى قومه ومن معه فأدل لهم فانصرفوا وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى بن مسعود أن السيد والعاقب اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد أن يلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه صاحبه لا تلاعنه فوالله إن كان نبيا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالوا له نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أمينا لا تبعث معنا إلا أمينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرب لها أصحابه فقال قم يا أبا عبيدة من جراح فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة ورواه البخاري في صحيحه من حديث قذيفة بنحوه وفي صحيح مسلم من حديث مغيرة إن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا فيما قالوا أرأيت ما يقرؤون يا اخت هارون وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فلا, فلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم وروينا عيوس ابن بكير عن ابن إسحاق قال ودعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم